عاد عاد الفجر من جديد وأشرفت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرفت شمس النهار أنا الكون الفتيح وعلى ننتشف السفاق عاد عاد الفجر من جديد وأشرق شمس النهار عاد, عاد, عاد الفجر من جديد وأشرق شمس النهار أدارت الكرة الفتح وعلنت كشف ستار أدارت الكرة الفتح وعلنت كشف ستار على ليلة كادت تطول كأنها تبقى تطول لكن بأمر من العزيز ولت وراحت وغدا تزور على ليلة كادت تقول كانها تبقى درون لكن بأمر من العزيز ولت وراحت وغدا تزور على ليلة كادت بأمر من, من العزيز وقت وراحت وقد انتدون عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار أنا رتيق من الفتيح وعلنت كشفي كل يوم نلتقي في بساتين الزهور في إخاء ووفاء وطقاء للضمين كل يوم نلتقي في بساتين كل يوم نلتقي في بتاتي للزهور في إخاء ووفاء وصفاء للضمير عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار. أنا رتيلك من الفتح وأنا تكشف السد. أنا رتيلك من الفتح وأنا عاد عاد الفجر من جديد وأشرقت شمس النهار. عاد عاد الفجر من جديد. ما أشرقت ثم نهى أنا رأيتك من كشف الستار أنا